أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 112. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 113. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين 115. وما يأتيهم من نبي لا كانوا به يستهزؤون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سأل من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهم العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءا بقدر فأنشأنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكَ بِالْبَنِينَ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 ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون 114. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 119. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مهتدون مَا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 113. من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة عَلَى على آثارهم مقتدون 114. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 118. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 119. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون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 119. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 110. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 111. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 114. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 115. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 116. ورحمة ربك خير مما يجمعون 117. يكون الناس جَوْا حِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فضة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِيدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُو عَلَى ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيَضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القرين. 112. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 113. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين 114. فإما نذهبن بك منهم منتقلون. 112. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 113. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 114. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ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 111. وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 112. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 113. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار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 114. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين 115. فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 116. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولمَّا ضُربَ بُنُو مُضِيمَ مثَلاً إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَالَةٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ 111. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل 112. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 113. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 119. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون 111. إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 114. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 115. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 114. وأنتم فيها خالدون 115. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون 116. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 116. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 118. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 112. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 113. أم أبرموا أمرا مبرمون 114. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 111. بلى ورسلنا لديهم يكتبون 112. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 113. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 111. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم لَهُ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما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 117. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 118. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون